أَوَكَانَ طَيِّبًا مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا مِّنْ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِكَافِرِينَ يَكادُ الْ البَرْقُوا يَخقَفُوا أَبِصَارَهُم كَُّمَا أَضَاءلَهُم م شَوْفِيهِ وَإذَا أَضَّمَ عَلَيْهِمْ قَامُ وَلَ شَ أَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِثَمهِمْ وَأَبِفَارِهِم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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من مَ نَ الزَّلنَا عَ عَبِدِناَا فَأتُ بِسَُة مِم مِثْلِهِ وَدُروشُ هَدَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللههِ إن كُ تُم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النات والحجارة أعدت لكافرين